طيب السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته حياكم الله جميعا نبينا ا الحق ا ك م مصدد على طريق ط خ وسيدنا خ ط ا ك م الله ل ع ه ا ل ق ي ر ب م ه وكرمه وجوده ورحمته ك من ج م ع ن ا وإياكم ا في هذه ل غ ر ف ة ا ل طريق ي ب ب ة ا ا ل م ك ة ألا ر ذار م يجمعنا وإياكم ا كرامته في ت س ر الحق ي ن و ا ل ش ه د ا ء و ا ل ص ا ل ل ح وحسن ي ن و أ ئ ك ر ف ي ق م ولكن اجر فقراءه ماتسرم ك ل ا الله عز وجل أل الله ان الله يجلنا ويكمن اهل القران الذين هم اهل الله يوخصته وكما سروا بمنه يجلنا ويكم مما اذا تليت عليهم اياته زادتهم م ا ن ه ي من ت ك و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أ ل هم يوم القيامه ة ح م ل يوم يوم فخفص ي ا ل ونحشر ر و المجرمين يوم ئ ذ يوم ا ذ زرقا ي ت خ ا ف و ن بين هم إ ل ل ب ث ت م إ ل ا ع ش ر ا نحن أ ع ل م ب م ا يقولون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 يخاف فلا يخاف ل م و ل س و ل ا ه النابلسي فيه من و للعلوم ه م ي ت ق ن أ ا ل ا س ل ا م ذ ك ي ا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 بارك الله لنا ولكم في ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعنا وإياكم والذيك وتاب وعليكم التواب ومسلماعكم اللهم إنا نعود من والنفاق والشقاق وسيء من علينا إنه أننا حسن إنا من فيه على عليكم بما الآي الحكيم الرحيم جزاكم الله جزا الصادق اللهم الرياء الأخلاق السلام خير بك وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته